وَإِن قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَسَكُنُوا مِنْهَا وَإِن قُلْنَا قُرُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَسَكُنُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَطُوبَىٰ لِمَنْ هَايَكَ شِفْسٌ مُرَضًا وَالْقُرْبُ بَابٌ يَأْمَنُ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فبدل الذين ظلموا قولا غير فانزلنا فانزلنا على الذين ظلموا جزما من السماء بما كانوا يفسقون فانزلنا على الذين ظلموا جزما من السماء وإذ استثقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استثقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا سجدوا من حسنة عشرة علينا قد علم كل اناس مشربهم قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين كنوا واشقربوا من رزق الله ولا تعكموا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ادعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكفائها ادعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض وَقِفْ فَإِلَٰهًا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَقِفْ فَإِلَٰهًا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَوَلَأَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هو تستمدلون الذي هو أبناد الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم لَلَّهُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الْمِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ لِذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْخَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقُولُونَ بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون